l o t this dog food and I'm an earthquake. سنان الصيفيه و ن س م ة ص ن م ي ن بترجع ابن الميه لسن العشرين وعالبردونه صهريه و ش ا ل ف جدزين وفراريج ل م ش و ي ه عنب وعشمال سنانا سنانا الأرجال أكلت كفولة أكلت كفولة ويوم you <laughs> ا ل خ ا ل ج ذ ا ت ه للجنه باب ج ه ر ململم ص ف ح ا ت ه للمجد كتاب بتتنقل ع شجراتو عصافير ا ل غ ا ب وع نغمه ش ل ل ا ت و تغني الموال و ر ا ل ح م ا ن ي ونبع العسلات صافا ا ل ب ا ر و ك س و ي وهكي الجهات وبيروت ا ل ت ا ر ي خ ي ومجد ا ل أ ر ز ا ت ب ه ا ل ج ن ة ا ل ط ب ي ع ي ة شغل المتعال <تصفيق> د ا ش ك ن ا نتمنى تنصير احرار طير ا ل ح ر ي ة غنى بالنصر شعار ياغايب عن موطننا من ا ل ق س ت ع م ا ر ر ج ع اتنعم و ت ه ن ى بالاستقلال ل <تصفيق> لأكل التبول احنا ونوم احنا لأكل الارداش